<gâr> غير <المغضوب> którzy عليهم w <ولا الضالين> <الف لا>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 نزعناها منه إنه ليغوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من دون الله إن كنتم صادقين.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 أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 هل يستويان مثلا افلا تذكرون